Ďakujem <coughs> za لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن الترهدان أما بعد هذه المسألة الثالثة التي نعم أسارأ مصنف إلى أهل نية في تعلمنا وهذه المسألة وهي تتعلق بعقيدة الولاء والبراء وهي <تصفيق> وقال ابو صمصم نعم ان من أطاع الله ووحد الله من اطاع الرسول ووحد الله اطاع الرسول اطاع الرسول قد بيناه وذكرنا الادله عليها في المجلس الاخير ووحد الله أي عبد الله وحده لم يفرد في عبادة الله أحدا وليس <تصفيق> معنى وحد الله أنه أقر بأن الله هو الخالق دون أن يفرد الله بالعبادة حيث <تصفيق> إن بعض المسلمين الذين <تصفيق> يذهبون الزيارات هذه لابرهه والمقامات ويتوسلون باصحابها من الاموات ما يطلبون منهم الحاجات وتفريج الكربات ان اذا سالته وقلت, وقلت له وقلت لهم لا بلك افتح عليك حتى يدخل الهواء أدخل الآن مغرصي إذا قلت لهم ألست تقول لا إله إلا الله ألست قال نعم أنا موحف حيث إني أعتقد أن الله هو الذي خلقني وحده هو الذي يرضقني هو الذي يميتني ويخمني فظونا أنه بهذا فقط قد رحض الله ولم يدري أنه بدعائه لغير الله وبذكيه لغير الله قد أسرت بالله العظيم فمن أطاع الرسول ووقف الله بأن أفرض الله بالعزاب هذا لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب فريق والموالاة او التولي على ثلاثة أقسام الخطم الأول المولاء أو التولي في الدين. وهذا يثمر محبة دين الكاثرين أو مماثرة الكافرين على المسلمين رعبة في ظهور دينهم الباطل وهذا هو الذي من الكفر الأكبر هذا هو الكوانبي المكفر الذي اذا وقع فيه مسلم فقد ارتد على الاسلام إن مجموعه دينه الكثيرين يعني من اليهوديه او النصرانيه او المجوسيه او دين راضبه بين حد هذا الدين فاعتقدوا حقياته بالاستباع وأنه يقدم ويفضل على دين الإسلام فقدر كده ومن أيضا آبر ونصر أصحاب الملن الكافرة التي ذكرنا بعضها الآن نصرهم بدماله وبنفسه أو بتجين مؤتقدين الباطن هذا أيضا من التولي المكسفر والقسم الثالث الموالاة في الدنيا في الدنيا أي محبة الكافرين لدنياه لا لذينين أي موالاة الكافرين من أجل المحطقة مصلحة دنيوية أو شخصية له دون أن يظهر المحبة لذينهم فهذا أو هذه الموالاة محرمة لكنها ليست مكثرة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وهذا منه هو الذي قد وقع فيه حاطب ابن أبي بالتعث رضي الله عنه حيث إنه أرسل مع هذه الضعين رسالة إلى كفال قريب يخزرهم فيها لبعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كثف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ومؤكد حاطث فسأله لماذا فعلت ذلك <تصفيق> اجاب الحاكم والله يا رسول الله ما علمت هذا رغبه عن الاسلام او حبا للكفر <تصفيق> انما كنت امراه مرتبطه في قريش ولم اكن من وكان المهاجرون لهم قرابات يعني في قريس فأحبثت لما سيتل هذا النسر فيهم أن يكون لي او أن تكون لي يجن يحمون بها قرابته فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله يا رسول الله باعم ابرز موقفه هذا المنافق فقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم باع فقد صدقتم او ما تدري لعله الله اطلع على اهل بدر او فقال باعوا انهم تتفقوا انه قد سايد بدرا او لا تدري اما الله قد اضطرع على اهل مجرم فقال اعملوا ما يفئتم فقد غفرت لكم فالرسول الله عليه وسلم قد اقر حاطبا على انه لم يفعل هذا خبدا او نصرة لدين الكافرين <تصفيق> ولم يتعلنوا رغبة عن الاسلام لم يفعله لتخطيق مصلحة تخفته وكان ااا هذا اسمه رضي الله عنه من ذهب الصوت على اا اهله وعلى فرادته بمكه ولكنه وقع في محرم والله عز وجل قد وعد قد وعد اهل أن يغفر لهم فهذا ليس من الكفر الأكبر المولاة في الدنيا أو يعني نصرة الكافرين من أجل تحقيق مصلحة دنيوية او جاه او ما وإن كان من الكذائر ولكن ليس من الكفر الأكبر ما معدم التفرق بين هذين النوعين هنا اتوقع الثوارج في تكفير حكام المسلمين وعقاب المسلمين بغير هذا التفسير حيث انهم قد ياتي ان قد يجدون احيانا ا بعض حكام المسلمين يعني يمدحون او يثنون على بعض مظاهر الكافرين الدنيوية أو على بعض معاملاتهم بل هذا يقع فيه بعض عامل المسلمين ليس الحكام فقط فيعتبرون هذا من من التولي المكفر أو يقولون إن الحكام يوالون الكفار من هذا الباب نعم قد يقول إنواء من الموالاء المحرمة ولكن ليست من الموالاء المكفرة إلا أن يظهر الرضا بدينهم ويظهر النصرى لمعتقدين ويؤلب الكثار على المسلمين معظر منه لإسلام وحجا لظهور دين الجاشرين هذا وقتولي المكثار مرة الله وقسمه <تصفيق> الثالث من أقسام المعلمة الموالاة التي بمعنى المعاملة مع الكاثرين والتي يدخل فيها التجارة معهم وعقد الهدنة وعقد الصلف وكذلك عقد الزنة والنكاح ونكاح الكتابيات الى اخره اي المعاملات الدنيوية الغير محرمة التي ادحاها الله عز وجل مع كافير ويقول في هذا ايضا الاكل من زبائثهم فهذه المعاملات ونقوها ليست من المولاء المكثرة ولا المولاء المحرمة بل هي من المعاملات الزائفه التي ادعى السر وايضا يدخل في هذا القسم المباح ان ان تظهر لهم الموالاه من بلد افريقيه خوفا منهم او خوفا من بطشهم نعم يمر تطوق منهم طوال نعم في كتاب العرض على هذه الاقسام كثيرة ومنها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطارة من دونكم لا يأذون لكم خبالة ودوا ما علمتم قد بدبوا البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ أي إن كانت المولاة مضاينة في دينهم أي نصرة ندينهم وبغضا الإسلام فإنه منهم صار منهم ارتج وصار يسمنهم وأما من تولاهم كما, كما قلنا في دنياهم أو تقيقا لمصلحة له فانه منهم اي قد سابها طريقتهم ولكنه ليس ليس منهم في الدين وكذلك نحو قوله تعالى يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُرْوًا وَلَعِبًا من الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءِ هذه أدلة ونحوها تدل على القسمين الأول والثاني وإن كانت بالأصالة لم تتوجه او تتنزل على القسم الاول وتتولى هي المكف والآية التي تستسجى المصنفون أيضا هي تذل على هذا حيث قال سبحانه وتعالى لا تنجوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآفر ويؤمنون من خالد الله وطول لا تنجوا كما قال الشيخ والتوزان عبدالله في سرقه أي لا يقع هذا ولا يكون موجودا أبدا صح. أن يكون مؤمن لله ورسوله يحب القصار فين أحدهم دينه ليس بمؤمن ولو كان يرجع جاب أي دينهم أو أحدهم دينهم. كما قال المقدم سحيم و في النونيه اتحب اعداء الحبيب اتحب اعداء الحبيب وتدعه حبا لهم ماذا كان في امكانه وكذا تعادي جاهد احبابه اين المحبه يا اخي الشيطان و وقال الآن نوسي في تفسيره أي المراد لا تجد قوما كامل الإيمان على هذه الحالة فالناسي, فالناسي باق على حقيقته والمراد بمواد ذات المحاذين موالاتهم ومسؤنهم ومظاهرتهم أي المظاهرة أي المناثرة فهنا الآية تتنزل على القسمين الأول والثاني فإن كان القسم الأول سيكون هنا النسج على حقيقته أي نسج الإيمان بالكلية أو. لا تجد قوم يؤمنون بالله يواد دون ما فضل أي رسوله اي موجه الدين او مثالا على القسم الثاني ثلاثه جد قوما كاملا الايمان فيكون نفسي هنا نفسي لثبات ليس نفس ليس نفسيا باصل الايمان يواد دون الموعد نعم الموجه المحدد يحبون وينافقون ويظاهرون من حاب الله ورسوله كما قال الامام ابن باز رحمه الله تعالى في فتاويه فلا بد من البغضاء والعداء ومن أعداء الله وموجة المؤمنين ومحبتهم وموجة المؤمنين ومحبتهم هكذا المؤمنين حبوا أولياء الله وهذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصفحة فلا كنا كنا فيه هو نفس خلاصه الايمان ان يكون بالله ان يكون الله ورسوله احد لا ينم ولا وهم يحب المراه لا تكون الا لله وان يكره الكفر او ان يعوذ الكفر كما يكره كما يكره ان يقذف في, في النار فهذا الحديث يعظ ميثاقا بالمؤمن وأن يجعل الله أن يكون الله ورسوله أحب إلي من نفسه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله فمن حب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان كما ثبت هذا الحديث الاخر <تصفيق> الذي صحها هو العلامة الالذاني رحمه الله تعالى ثم قال الامام نجاز رحمه الله وَيَكْرَهُ أَعْبَاءَ اللَّهِ وَيُبْغِلُهُمْ وَيُعَادِيِهِمْ فِي الله وَإِنْ دَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وإن أفراه في جنابه وأخذ منهم الجزية كوليد الأمر لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمنون وأخذ الجزية, الجزية منهم فيه عالم المسلمين لا محبة لهم وتغفل أنجل البيت منهم إلا لن يدخلوا بإفلامه ولا يقاتلون بل يمرون معهم فيه في الماه وعاد المولدين وأيضا يدخلوا بهذا الباب الاستعانة في المشركين أحيانا الفرق الرواجي هذا اكثر لعزه من الموارث المتفرقه ولا الموارث المحرمه وان كان المساله فيها خلاف ولكن الامر على هذا القبيل فاستعانوا احيانا بضوابط المخترين في الحرب او في الجناز في يراها إمام المسلمين او للأسها للقساد أعظم أيضا يقدرها الإمام هذا لا يدخل في الكثمين الأول والثاني وقال أن علامكم بين أجابين حفظون وهنا سؤال هذه الآلة أعظم الأجلة نمع لأ الخضر من الجدع وإلاه والتنذكر لها فكيف يكون التعامل مع المبتجع؟ لأن من السلف المبتجع فيه نوع محادة لله وراثونه وإن كان من السلف ليس ككافر ولكن منه يدخل في عموم الآية أن نولا يجهد المؤمن أن يظهر الموجدة والمحبة لأهل البداء ولا أن يراقبهم ولا أن يجابسهم او يؤاكلهم مؤاكلة أم الساكل على البدعاتهم أو المكر لهم على ما هو فيهم هذا يحرم وهذه تدخل في المجاهنة وزن الرد منه فيثني وكذلك لا يجوز ان اذكار لهم او يفرقوا على السنن السلف وان كان صادقا وان كان على معصيه يعني لو كان السلف على معصيه او على سوء فهم لو فرضنا مثلا انه على معطيه او على سؤوله ولكنه على عقيدة سنية ثلاثية لا يجب ان تنصر عليه صاحب البدع خاصة ان كانت من البدع السبرى او ان تفضله عليه فالسن الفاسق او العرقي افضل عند الله عز وجل من المستدى وأقرب إلى رحمة الله المستدى هو رجال قال السيخ وغير الغاببات والبدعة ثلاثة أصمام أولاً البدعة المكثرة. تبدع الراحل والتجاهز والحيول غزة الوجود هذه الضلاع من الضلاع هذه المفسر ويجب أفضلها في أهم الجاثرين ثانية ونكذب علي الاعتزال والتمسعر هذه الأكعارية وضرب هذا تأويل صفات سواء كان بنسي بعض الصفات أو بتعطيل بعض اطفات او بتحريف بعض اطفات هذا يدكر في الجدع المتسق وايضا يدكر في هذا بزعج الثوارب بزعج الضروض الذين يتحفروا روقات المسلمين ويستحلون جمعه وامواله والذين يكثرون المصر على المعصير نعم وسامنا ما دون ذلك يعني ما دون ذلك من, من البدء اعتبار تذكر الجمال يعني وكالتفيه بالحظة وأن يزيل على الميز قد لا تصل إلى ضرورة أن يفتلق طرحوها <تصفيق> هنا على القسم الثالث الذي ذكرناهم هو القسم الوضاع أي مع الكفار حديث عيث رضي الله عنه يصحق حيث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قَضْ مَتَ وَنُرُّوهُ مَرْضُونَ عِنْدَ يَهُودِهِ نعم، وأيضاً ما ثبت في الصقر نعم، أن النبي الله عليه وسلم قد عامل يهود خيبة على الأرض نعم. على صدر ما يأخذ ذنبه نهو هذا ما يسمى بالمزارعة صلى الله عليه وسلم قد أقر يهو الخيسر على الأرضين يزرعونها على إعلاء أن يأخذ الصدر نهو أنت علم الله عليه وسلم أنه قد أكل وعلم صنعات اليهودية هذه أكساب المثنون يوم قيل إنها كانت أسترد في موت النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه صلى الله عليه قال إنه لازمت أجد سجدانها أو نحو ذلك أو كما قال حتى حتى انقطع ابوه وعرق اذا comparable وصف او منذ ان صار فان الذي اصطبط اكل اكل طعام اليهود وجالس اليهود وقد اليهود ياتونه يسالونهم عن بعض الاسئله بل كانوا اذا ما يذهبوا به قال الثامة الثامة الثامة عليك يا رسول الله أو يا ابن نعذرك الثامة عليك يا محمد فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا وعليكم الثامة أي نوت النوت عليكم مع الكفار بالجرء و بالكفر أي العجل احنا لا يدخل في المنالات منك في جلوان ولا المحرم فلا يوجد لك إذن تبايع مع الكافر أن نستحذل صادقته أو أن تستحذل قرنك بيته مثلا إذا كان معهداً أو إذا كان جنمي بيهداً هو إذا لا نموح لأنا نعم ليه خارجين فهذا على خسمين القسم الأول المخاربون فهذا الذين أظهروا العذاب والخارب على البيتنين هو القسم الثاني <تصفيق> أهل الجنة والعهد والأهام وأهل الهنة وأهل هذا القسم هم مع رسول الجن والمال ماذا قتلت أن النبي صلى الله عليه وراء الله صلى من قتل معاهدا من غيره فقد ذكرهم كما اخرج البخاري في طبقه قد عاش فلان العلامه في رحمه الله تعالى في تبسيله أبواء الزياني فصلا كبيرا كما في المجالدة الأبثاني حضرت كما في مجلد وهذا ليس هذا البحث لاستعاضه الثالث الذي اتكلم عن اضواء البيانة. ليس ال sensation principle الذي هو طاقه اضواء البيان ان شيخ عطيه الثالم المصري هو الكميه السطحيه قد اتمنا تفسير اضواء البيان فلو بحث قلت في تتمه هذا الزخط ستتعلق بتفسير قوله تعالى لَا يَنْهَاسْمُ اللَّهُمَ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِزُوكُمْ مِنْ ذِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْفِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ خِبُوا الْمَقْفُطِينِ إِنَّا يَنْهَاسْمُ اللَّهُمَ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ وهو هارط على اخراجكم انت وتولوه ان انتم وتولوه أن ومن يتولوه فذلك هم المفلحون فذكر الثقهاتيه الخلاف في هذه الايه هل هي متكله ام حيث ان بعض قد قال ان هذه الايه منسوخه منسوخه لايه السجدة التي قال فيها سبحانه وقاتلوا المسلكين كافة كما يقاتلون لكم كافة وأهنا مبنخ وقوله تقتلوا المسلكين حيث وجسموه وانتظر في قول القائدين بأنها مختمة وليس لسلك مختمة هذا هو كما قال هذا الفورتوديم وعاد هذا إلى وعاد هذا إلى أكثر أهل التأويل و <تصفيق> ويؤلم عدم النسخ ما لقله القرطبي والأكثر أهل التأويل أنها مهتمة وكذلك كلام السيفة السنقية رحمه الله تعالى عند قوله تعالى إلا أن تبقوا منهم فقال وأن ذلك رخصة في حال خوف هذا كلام رخصة في حالة الخوف والضعف نعم على اشتراف الداخل في القلب فإن مقهومة وإنها مختمة نعم وضعف العمل بها عند اللذوم ومقهومه الزكاة بحالة وفهو أن المؤمنين الزكاة بحالة صورة وعدم قوم وفهو مرسل منهم من الكاثرين وليس بينهم قتال وليس ولا مانع من درهم بالعدل والإقصاد نعرض وهذا من ما يرفع سأل إسلام والمسلمين هل يجعل الإسلام بحب المعاملات وتأديل القلوب الإحساني إلى من أقسل إليه وعدم معادات من لم يعادله إلى أخير <تصفيق> ثم قال الشيط عطيه ثالث وقفتك الضعيلة في فعيها البخاري فاخدك المذانتين لم يقابلوها ولم يأثروها أو يستدمحوا معها بل اخترقوها دمائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اخذ بهما ذاتيها قليلا نما ودعه في ورده اا وتذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم احصل اليها الى اخره وكذلك تفسط تماما لم لا اتر وربطه او امر بربطه الرسول صلى الله عليه وسلم في شاريه نز فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تم يحصل بل تحصل إلينا إفتان الأكبر لما أطلق صرافه أو يعني من عليه بإطلاق في اليوم الأسلام من كان السبب في دخول ثمامة في الإفلام ومن ذلك قال الخافض ابن حزر رضي الله تعالى في فتح, فتح الزاري في بيان أو عند هذه الآية آية مجادرة ثم تنظر والصلى والإحسان لا يستلزم التوابن لا يستلزم التحاظن والتوابن المنهين عنه في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوازون محاذ بالله ورسوله لا فإنه عادنا في حق من قاتل ومن الذي يقاطل يعني أن غير الإحسان يكون أحيانا من الحربي المقاطل الإحسان يكون أحيانا من الحربي المقاطل نعم إذا أسر يعني او اذا مثلا اخذ اه اه اه بعد ان اظهر المحاربة او العذاوة فقد يحسن اليهم هذا ليس ليس من المولاء المحرمة او من التوارج المكسب يعني كما في قوله تعالى متأمور على حذيه نسكيلا ويسيما وأثيرا يقول هذا إطعام الأثير الكافر وأيضا إذا صار عبدا يعني الكافر إذا أثرت ثم صار عبدا عنده إن مسلمين من المسلمين فإن, فإن عبدا إحسان إليه آآ يُفتحب بل قد تجف بعض صورهم فإن الملوك أو العبد الكافر يجب على سيده أن يتعبه يوم ما يقع وأن يكسوه مما يكسوه وأن لا يحمله ما لا يطيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فهذا الناس أولا يتنزل علينا على العبد المسلم ولكن يتكثير أيضا العبد أي المنطب لو كان كافرا أو. فالإحسان الكافر إذا كان أثيراً أو إذا كان عبداً او إذا كان محاربا هذا أيضا مصنوذ ولكن طبعا المحارب الذي يكون في حال الحارب هذا ليس من أي طبعا لكن نقصد أن هذا الحارب المقاطر إذا أسر هل يعني يحرم أساني ليه؟ لا يحرم لما يترك أبروه الإيمان مخير في إيباله أن يقتله أو أن يزله بأن يقضى له الجدية ثم يطلق سراقه أو أن يمن عليه بإيه؟ بإطلاق الصراح دون أن يبسع الخبوة الإمام الخير بين هذه الثلاثة في حق الحربي هي الكاثر إذا أثر <تصفيق> وبذلك هذه الصفقه ايضا كان أن تؤلف عند تفسير قوله ان تفسير قوله تعالى ان اتفقوا منهم قطار على جواز المبادرات القطار او الجهود الافقيه في حاله في الخوف او في حالة ان يضعوا طور فكما قال ابن العربي في أحكام القرآن في هذه الآية قولان أحدهما إلا أن تخاف منهم نعطيه منهم فسائدوهم ووالوهم وقولوا ما يقرف عنهم ينفرهم وأذاهم بظاهر منكم ما يعرفعهم يجين ذلك قوله تعالى إلا من ذكرها وقلمه وإنهم بالإمام الثالث أما المراد به إلا أن يكون بينكم وبيناهم قرابة فصلوها للعقية وهذا وإن كان جائدا في الدين فليس بقوية معنى الآية وإن مفائدتها ما تقدم في القول الأولى وقال القرطبير التفكير وقيل إن أعطينا المؤمن إذا كان قائلاً مينما كفار فلو أمين بجاريهم بالنسان إذا كان قائساً على دسته وقاله مطمئن بالإيمان فمصقية لا تحل إلا مع خوف القتل او القردع أو الإذاء منهم يعني هذا هو الضابط جواز استخدام الثقيلة مع الكافرين أن تخسأ على نفسك القتل أو الإذار الغير منحمل أي قد لك أنحمله ولكن نفس هذه الحالة أيضا عليك إن كنت مقيدا بين ظهراني الكافرين أن تسالح الأخذ بالأثبات التي تمثلك من طرف زيار الكافرين ثم من هجر ديار الاسلام فزاول من على كل على كل مسلم يقيم في ديار الكافرين ان يعجل بالهجره الى بلد الاسلام ولا يجوز ابقاءه في ديار الكافرين لغير ضروره تضطر له هنا اشار في ذكر اهلنا مقاله ابن القيم في ذنبي ذات طور المعروف منها التقاء التقيه ليست بالموالاه ولكن لما نهاهم عن موالاه الكفار لم ذلك معاداتهم والبراءه منهم المهادره لهم في كل حال الا إذا هو كل رجل فادح له طقيا وليست الطقيا وليست الطقيه موالا وليس له من الاخر فظن ما يخص خب لازم مساله الموالاه <تصفيق> والتودي صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه <تصفيق> كم السارة الثاني نضيب السريعة نحن بعض الأسئلة نحن نقول السئلة في الدرس الأخير الاخير ولكن ولكن قد يعلق الامر بصفه الحديث و قد رجع ااا ما خلاص تاخذ ابنيه فلقيت ان قد خصنا حديث كما في امثله الصحيحه وان الدعاء ااا يقبل اولا يرد عند التقاء الديوس وعند إقامة الصلاة وعند نجول اللقاء هذا وإن كان لم يرد بإثناد صحيح أو حسن ذاته إلا أنه كما قال الشيخ الألباني فقد أورب له عدة سواهد في التعليق الرغيب نعم على الصحيح الترغيب والترغيب يعني لها محسن أحلي. عندها ورد موضوع <تصفيق> <تصفيق> هل كان هل كان يمكن هل هل هل كل هل كل من, من الاراده هو الوثن لنبي ارادة واللجينة ينقل إلى سؤل الحقائي وإلى شعر الجنين وجزاق بطران حجرة نعم الإرادة تاسع للمعلم الإرادة بمعنى المحبة هذه هي الإرادة الشرعية الدينية إن الله سبحانه وتعالى لا يحد إلا ما سرعه وأمر ربينا عز و أنه وقتين الإرادة الكونية وهي التي معنى أن يشيه ويكون في هذا إرادة الكفر وإرادة المعصية فإن الله الأرادة الكفرة كونه وأراد, وأراد المعصية كوناً أي شاء هذا سبحانه لحكمة ولا يسنه لن أو لا يحب هذا ولا يرضى به فليس معلق الله قد شاء هذا وأراده كوناً أنه أراده فرعاً أو أنه يحبه ويسرعه فالإرادة عنه هنا نشيئ والإرادة هي قوه الاراده تؤدي منها والاراده الكونيه والويضه ان هي التي بمعنى المحدد والرضا بمعنى الاراده الكونيه هي التي بمعنى المطلقه او هي المطلقه الاراده الكونية هي المطلقه كده طيب بس ايضا كانت في الامثله الاخيره بالسؤال بينما كنت راحل <سؤال> باكمون في السهول <سؤال> <سؤال> ووجد هذه قد قد نسيت قد نسيت مندي بيني وبينك ما حد منك ولا حد وهو اذا يمر الى احدكم الى <سؤال> يمر الى احدكم من الى الى ثم اكلوا سرور ربهم يومكم او Vai dvakţovýčka zp מקulnejstva če nága je jest jedopuba na vzace je Скolica 火čer v ber ovom A scplrt A scplrt Ovekaj z pisticadami zazonitovali samotred in vzal 작 symbolic a vzal supporter vzal ااا هذا فضيل كان الثقه البناني رحمه الله تعالى قد ختم عليه الضعف في التفسيله في ضعيف في نافع الثاني انا 56 بعد الصفه وكان رحمه الله في هذا الموضع بينا ان مدار الحديث وعلى صوار أبو حمزة الصيرقين وأنه السبب في وقوع الاضطراب في هذا الحديث حيث إن الحديث قد, قد حدث اضطراب في رفضه ما اللفظ الذي تذكره السائل هنا إذ زود أحدكم خادمه اللفظ الذي ورد في سنة أبي داود وفي غيره إذ زود عبده او ازيره وفي لبه امتهم فلا يمضي الى ما يدوني افطره وربه وجاء عدنا على واجه من اخر واجه من الاضطرافة من واقعه الحديث انه ان لوز لو احدهم خادبهم او ازيرهم او امتهم فلا تنظر فعاد الضمير ليس الى على الثاني فلا طاله الى ما بين الثرة والربة وهذا طلب الله الثاني هو الذي مال الى, الى ترجيح سيخ الأجاني حتى انحكم بضعفه في الضعيفة حيث انه قد ردح هذا اللغ لانه قد ورد من الطريقين نعم ضعفين ولكن الطريقين اللذب الآخر عليه على اللذب الأول الذي أتى من طريقه واحده سيكون الحكم المتعب سيكون الحكم المتعب برما بالسيد السيد الذي له أمى أو له عبد فإن كان له أمى وتزوجا فإنها لا لا يحمل أن تنظر ماذا يتعلق ليس لنا بنص الشرع وطلب المستدين سيده هذا وهذا الطلب يتعلق بالنسبه العقد او الامل ولكن هو يتعلق طلب بالخارج الذي ليس, ليس عبدا ولا هي ليس امرا وهذا هذا ما ضامنيه شروط حق المسلمين ان لم يصير المسنين ف يأثرون الكافرين فإن حضر الكافر الأسير إلى عرض إلى مبنود نادم الدين والشاهد من أساس الأجاني كانوا ضراراً مع أطلعين هذا المديد العبد الغالب ولذلك أورادهم بالبقرير أبي الباغون والأجاب ويوجد أولا عن الحديث صاحب مجدسان طرازواء الألباني في القذب المتعلق بطرازواء رحمه الله تعالى من الطبعيب إلى التحقيق من الطبعيب فهذه من الأحاديث التي طرعا عن طرازواء العلامة والألباني رحمه الله multimodobie. Mm. Mm. Mm. Mm. <coughs> worship. هل التقيه هل يمكن استخدام التقيه هل التقيه يمكن استخدامها في حاله الخوف من الجن او انها مقيده في الخوف من البشر فقط <تصفيق> نعم وهي تشمل انتقاص من ذم الكبار او الذي لا تتحمله واذا كنت كمطارد من اسم في وقت توقع التاخير فاذا كنت في بيئه قدرنا علينا ان نصارع ونكون فلدنا ان نستمر مستقيما من اجل ان تتقي الصبر والمثابره غدرا ومرطا اذا كنت تثق على نفسك فالأيضا هنا شيئا سيقول سيد الرحمة لأنه يستطيع أن يفرد هل من هو المسلم لحنار الكاظرين؟ مثل أن يقول إنهم متقدمون أو لأنه نحو هذا هل يعطل من الأولاء؟ وعلى التفصيل أبدا لذلك قبلها كان ينبع خضارة الكافرين إعلاء لهم وإعلاء من مكانتهم على المسلمين واحتقارا للمسلمين فإن هذا يدخل اكتباب المولاء المحرمة وقد يقضل حد التواجد المكسر إذا كان يقصد لخضارات منه أيضا دينه يعني إذا كان يعتبر أنه من حضارات منه التجايم بالنين يعني يعتبر مثلاً أن الخضارة أن كانت أبنى التجايمة وأن هؤلاء في إيه؟ في إيه مرارة دينه يعتبر هذا من الخضارة هذا من في الأسد من التوالي نقدر التفسير ممكن ان نولى المتفرمه انا كتبها مثل الى الجميع كي نهدي هؤلاء المقار على على اعيانه او على مجرد اقربين فذرفت جزء الموالاه المخرمه نعم وهذا وان عندما بحثت كان احسن كيف اقواله قالوا هو مثل في الدنيا ولم يكن قصدا ان دوله هي قصد السادهير على المسلمين ان انت بذلت سهم صنعه من دار اعطيت كل حق حقه يعني بدل قلت ان المسلاعه الكافرين في الصياره او هذا غير صلاحه جيدا وهو افضل من من من الذي طلب وهذا في, في, في هذا, هذا ما سويته مستبدا مسلمه بص فذكرت انك لا تعتقد تفضيل الكافلين عن الذين فقط صلاتهم التي اجادوا فيه فيها واكثروا فيها اه اذا لو قدرنا لكان مع الضارف الذي بذرناه ورحبا очку ственu u som slnedabeme FORCRA CHAJ CHAJ wel pomod Trustee z na فإذا أتعلم أن نعود عنها وإذا أجلوها من السلام حتى أجلنا أن تكون جزاء من مرسايا والعنى نبارك الله فيكم نحن أجبنا هذا الترآل في قول كفر هذا ليس يعني إلا أحاذب فيه فأجبنا هذا فعلى السائلة أن استماع الدرس مره اخرى سوف تجد الاجابه على السؤال في القسم فقط السؤال من الفجر المكثرة أجيب سواب فجر عبد التقديم من الفجر المكثرة من الفجر المكثرة من الفجر المكثرة <تصفيق> هذه المكثرة لعونه الوضع للجانب علينا لا مالذيب الغرم عبدنا من الفجر المكثرة ولكن هذا على الإطلاق على الإعلان أن يوم من العلوه الله عز وجل ويوم كالاستواء على العرض هذا بلا من البدع المكفرة ولكن لا يخفر صاحبها إلا إلا لتعرض من الصروط والنساء المواجه لن نعرض يعني الثلاث إنهم كانوا يكفرون الأشاعرة ولا الناس الذين ولا من من اخواض فتاول انما اطر أطلق... انه على الجهميه فقط الجهميه الذين ان كانوا ما فلن تثبت لله صفه بل عثروا جميع الصفات الجهميه مفهوم ما هو اما الشاهره والاذيه هم من ايه من اهل القبله وإن كان يرعب البعض أحيانا بعض التأويل المكسر ولكنهم لا يفكرون بهذا لأنهم يمتأولون إلا أن يفضل خرجا على أحدهم ويطرر على الإنكار والتأويل فهنا يبير لهم حق أخر وطبعا هذا يقوم الحجة تكوني الأهل الأهل كما <تكلم> حكمه اللي يقول على اليهود والتصار أنهم أعداء الحياة يعني هذه العبارة يعني إن كان مخصوص منها لهم أعداء مديني وقصد الحياة أي حياة القلب الذي ياخذ يدين الإكلام فهذا يدخل أنهم أعداء من حياة القلب لأنهم قد ألاك ولوظهم بالسرق أنه الإنسان أعداء الحياة لمعنى الأنصر فالله أعلم في أي نواة من أنواة موالاة تكفل المقاطعة؟ مقاطعة نعم مقاطعة من المتجاة السياسرين أي طرد الزيد والصراء كما فكرنا هذا النرارة من نجاح السابقة إن هذه المقاطعة أنهم ليست مفروعة إلا أن يلزم أليه وليه الأمر الحاكم المسلم الممتن ولكن إذا لم, لم يلزم وليه الأمر فلا يجوز المسلم أن يلزم غيره أو أن يلزم حتى نفتهده بأن يحرم على السيء مثلاً سراء هذه الأشياء من الأشياء إلا إذا كان الشيء محرم نجاته نقول خاور في خنديف صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يذهره مستري قاتل كما ذكر هذا بعض الامثله خلال هذا او طيب أهل غزة جود مطاقبة من أهلنا من أهل الفتاة من أجل مصيحة الأصل عدم الزواج الأصل أنه لا يدود أن تطواقب مبتلعا أي أن تتخذون طواقبا وطبيقا أو أن تآكله أن يتكون داعه في لنساه وفي مخرجه نوم الثالث هذه التي تسمى بالألمى قضى والمبالاية أن يكون, جنيف يكون جنيفة وأن تكون جنيفة هذا لا يوجد من يتجد المفتدأ أما الذي يحضر بتاعته لا تدري أنك قد جالب الكثير من المسلمين وأنت لا تدري أنهم على ججعة مثلا لما تلعب على المسجدة التي أظهر بتاعته ودع إليها وخلطن عليها وانك دع له هذا فإذا جالبتهم لك قد وقعده في المخالفة وأنا المعامل معه دون مجالبة او مفافضة فهي ليست فيه, فيه ان تعاملهم ان جميع اصرار أو, او ان او ان يعني انك على سلاة اولوك اذا لم تكن لهذه المطلحة يعني الارض ان تحضر اهل الجنة والمقصود بأهل الجدع كما يتمنى لذين أظهروا مجعتهم ودعوا إليها وقصموا عليهم الأطلق من أن تهدرهم وأن لا تسلم عليهم وأن لا تهدفهم ولكن إذا مجدت المستدى في هذا الهدف فعليك أن يتأمي قدر أهل بالقدر الذي به تحقق المطلحة وقدر المستدى نواة السيد أبيل الجادري في الإضافة تعالى قد تعرض شيء من هذا في خلال سرقين خلال السلام لما قال هو علم الممتدى هذا هو الأصل هجرون وزجرون إن كان مظهراً تاخذ نمره ولا تاخذ اثنين من دايمين نعم ان المتبع وجذره اذا كان دائره كما من غير الذهب والمربيه الذهب ان اذا ترتب على على المثالة الأكبر من الهدرين كأنه لا يغذر نحو إذا كانت الغلبة والقوة للأهل السنونة نبع هذر المثالة ونبع جذرون وإذا كانت الغلبة للأهل الغلبة والسود للأهل السنونة لن يغذر المثالة خطية أهل السبب من أنه مظار على تحقيق المطالب وتفيرها وطرق المساة المطبلة نعم هذا صدق العظيم هذا هو الضرب ولكن قلنا ما يعني عدم الهجب المنالدة والمفتحض يعني عدم الهجب لأنك تتسلم عليه وتتسلم عليه أنه إذا كلمت أن تتسلم عليه لا يكون فرده الهجب لكن لك أم يجارسه وأم يجارسه وأم يجارسه فأم يشارسه بغير حاجة وبغير ضرورة تتبع ذلك أو أن يكون المريض إنها سنة لاكني حتى لماذا أن يصبح ألم اضح ف privileged يعني أبيل وأنا زمن الحديث إن إنها موقت معهم ومعا بلاجا لذلك أفهالنا على الأهوال نظرت其實ت ange permite اللهم مرملي و... وان قد التوافات الاخبار السلبيه وقال ان تصد في اثر في درس بخارى ت ومجازره اهل والنبي صلى الله عليه وسلم والان ذريتنا ولا تولي بالصلاة اا وويمن الاطفال طول لا تقاطع نمرتونا من طقوس المقدس ابن سيرين الله طب الله يارب يزيد المستنفر فاخذوا بها فكان هو ابرز ايش يعني قال له وَلَا دُرُوتِ كَلِمِمِ وَلَا دُرُوتِ كَلِمِم طالبا عن أجل الكلاب رحمه الله نفتباً نفتباً عن على الأول ولا أجالسهم لن يجير أهل الأهواء ولا أجالسهم فإنه إذا آمنوا أن يجبتوا في طلالهم فجينا نتيجة مجالسة ومجالسة ومخاصمة أصحاب القدع بحق من هذا المال يقول أنك إذا كهذا المنكبع سيجدون المفاصل حتى تنتقر هذا ليس بالمصيحة إلا بالمصيحة الانتظار بأهل العلم الأولى هل يجب أن على منه هذا المنكبع الذي كان بالمصيحة كان تعوده والثانية والذي يعني التجول تكون لذي يقضى المقصير وهذا تكون للصاحب الجدع غير او لمن وضع الجدع الجهد نعم للمسلمين هذا لا يقضى ليس مبعصبا وليس مقاصبا ولو مدى اي وأبدا الأدعاء والمخاصنون من أهل الجبل فإن, فإن إقارة تتج عليهم فإن مجابلتهم من أجل رفض بجعاتهم أو من أجل رصيحاتهم تطرق أهل لا تكونوا كلهم إحضار الضارة لهم على نفس المحضر على قلب فإن السلام كان أثرت أن يتفارسا على كلهم حين هذائم أهلهم خلقهم الذين يظهرون ويقررون على المعلمين والله تعالى أعلم وأعلم وأعتبر هذا إنساء الله وأعتبر أعندردك ليه؟ أعندردك أعندردك أعندردك الله تعالى في أمريك القادم وصلا الله ونحن من وليه ونحن من خانك خانك الله ونحن من خانك خلو الله ونحن من الله